قانح حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الالقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا ينصرون وسواء عليهم انذقتهم ام لم تنذرتهم فَلَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ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 إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ما يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم طغوا مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بطر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقل تيدون انما اذا \|_{في ظلال مبين}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 وَأَنزَلَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ يستهزئون الم يرون كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل من جميع لدينا محضر يَتُلُهُمْ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَسَجَّرْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا أَنزَلَتْ سُيُودُهُمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ جاء قدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينتظر لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق نهار وكل في فلك يسبحون وايه قل لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون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 مظلوم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هُمْ أَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الأَرَائِكِ هُمْ أَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ أَزْوَاجُهُمْ هُمْ أَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ في الجَنَّةِ اليَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاسِكُونَ هُمْ أَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازَ مجرمون الم ال اعدت اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقل اضل منكم جبنا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم ملته الْيَوْمَ بِلَاكُمْ تُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَرْجُلَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اليوم نختم على اصواهم متكلمون ايديهم تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولن نشي ضيا ولا يرجعون ومن عمي الهننكس في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له انه الا ذكر وقران مبين لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ يَتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ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 يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم من متوقد لهم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي إن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيبه ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيبه ملكوت كل شيء إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ